بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بن رجب رحمه الله تعالى هذا الكتاب الذي بين ايدينا كتاب جامع العلوم والحكم مؤلفه الامام الحافظ ابن رجب كما عرفنا وقرأنا اسمه والكتاب له اصل فاصل هذا الكتاب كتبه الحافظ ابو عمرو عثمان بن الصلاح الدمشقي صاحب كتاب المقدمة في علوم الحديث حيث جمع فيه عددا من الاحاديث التي يطلق عليها اهل العلم بجوامع الكلم كتب فيها الامام الخطابي في كتابه غريب الحديث في اوله جمع عددا من هذه الاحاديث ثم اعاد الجمع واضاف اليها الامام ابن الصلاح رحمه الله حيث بلغت ستة وعشرين حديثا وكلها من جوامع الكلم الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام بعثته بجوامع الكلم وجوامع الكلم معناه أن الله سبحانه وتعالى يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعاني في ألفاظ يسيرة وهذا مما خص به عليه الصلاة والسلام فلما جمع ابن الصلاح هذا العدد من الاحاديث ستة وعشرين حديثا جاء الامام المبارك الزاهد العالم الامام يحيى ابن الشرف ابن مري النووي وأكمل وأضاف على هذه الأحاديث أحاديث حتى بلغت 42, حديث 42 حديثا واشتهرت في أوساط أهل العلم بالأربعين النووية والأربعين النووية كتاب طارت شهرته بين الناس وحفظه طلبة العلم بل أوائلهم وقد وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من الخير والبركة كما وضعه في سائر كتب الإمام النووي فالإمام النووي له كتب وجدت القبول من الناس فهذا كتابه الاربعون وكتابه الاذكار وكتابه رياض الصالحين وكتابه المجموع وكتابه الايضاح في المناسك كلها كتب علمية محققة جمعت في فنونها ما تميزت به على غيرها من الكتب هذا الكتاب الاربعون النووية جمع فيه الامام النووي رحمه الله اثنين واربعين حديثا وتلقاها العلماء بالقبول وجل هذه الأحاديث مأخوذة من الصحيحين أو من السنن الأربعة أو من المسانيد المشهورة وجلها أحاديث صحيحة والضعيف فيها نادر لكن طلبة العلمي الحريصون على ان يكتمل الشيء المطلوب لاحظوا ان هناك احاديث لم لم يروها او لم يخرجها الامام النووي النووي فتصدى لذلك الحافظ ابن رجب وأضاف الأحاديث التي استدركت على الإمام النووي حيث بلغت خمسين حديثا ولم يكتفي رحمه الله بهذه الإضافة بل قام بشرح هذا الكتاب هذه الأحاديث. شرحا مفصلا شرحا عني فيه بالمعاني والاستنباطات وعني فيه ببيان تلك الجوامع من الكلم وما ترمي اليها من المعاني العميقه وما فيها من الحكم اللطيفة حيث كمل بالشرح ما أوجز وما لوحظ على الكتاب، وسماه جوامع، وسماه جامع العلوم والحكم، سماه جامع العلوم والحكم اي انه جمع بين العلوم والحكم في شرح حديث او في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم هذا اسم الكتاب كما سماه مؤلفه وبداه رحمه الله بذكر مقدمة لا تقل نفاسة عما في الكتاب بين فيها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجوامع وبين فيها من علف قبله وهو وقد ساره على منواله واخبر او اشار الى منهجه الذي اعتمد وهو تبين معنى هذه الاحاديث والكلام على بعض اسانيد هذه الاحاديث وبيان من اخرجها من اصحاب الجوامع والسنن والمسانيد وما اشتملت عليه من فوائد علمية بدأ الكلام في المقدمة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اكمل لنا الدين واتم علينا النعمة وجعل امتنا ولله الحمد خير أمة وبعد فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة في هذه المقدمة يشير إلى بعض ما جاء في كتاب الله فقوله اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه اشار الى قوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وفي قوله وجعل امتنا خير امه فيه اشاره الى قوله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس وقوله وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته في إشارة إلى قوله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال أحمده على, نعم على نعمه الجمة يعني الكثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله أو أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا وفوض إليه بيانا ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وفوض كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هو خصه بجوامع الكلم فربما جمع اشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة وسلم تسليما كثيرا قال اما بعد فان الله سبحانه وتعالى بعد محمد صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم وخصه ببدايع الحكم يعني الحكم البديعه اي التي لم تسبق كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعثت بجوامع الحكم بجوامع الكلم بعثت بجوامع الكلم يعني مما اختصه الله به انه اجرى على يديه وانطقه بجوامع الكلم يعني بالكلمات الجامعات قال الزهري جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك يعني ما كان يكتب في الكتب السابقة في صفحات وفي مقالات طويلة النبي صلى الله عليه وسلم ينطق به في جملة أو جملتين وهذا دليل على أن هذا مما خص الله به نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن الأدلة على ذلك قوله وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما يوما كالمودع فقال صلى الله عليه وسلم قال وخرج الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوما كالمودع فقال انا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي اوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث قال وتمام الحديث وعلمت لكم وعلمت كم خزنت النار وحملة العرش وتجوز بي واوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه قال الحديث أخرجه الإمام أحمد لكن هذا الحديث تكلم في سنده لأنه من رواية عبد الله بن الهيعة وهو ضعيف فقوله محل الشاهد في هذا الحديث أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه قال وخرج أبوي على الموصلي يعني في مسندي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر الاختصار فهذا الحديث يشهد لحديث عبد الله بن عمر بن العاص كما هو شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث قال رواه العقيلي في الضعفاء وفي سنده خليفه بن قيس وذكره الامام البخاري لكن في التاريخ فقال لم يصح حديثه ففيه ضعف لكن ما جاء في الصحيح يدل على ان له اصلا قال وخرجت دار قطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا وهذا الحديث ايضا اشار المحقق فيه الى انه فيه ضعف لان في سنده زكريا بن عطية وقالوا فيه انه ضعيف وانه منكر الحديث يعني شديد الضعف الا ان ما يشهد له يدل على ان له اصلاح قال وروينا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق القرشي عن ابي برده يعني ابن ابي موسى عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فقلنا يا رسول الله علمنا مما علمك الله عز وجل قال فعلمنا التشهد وهذا الحديث علق عليه الهيذمي اذ هو في المصنف لابن ابي شيبة من طريقين عن هشيم بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق بهذا الاسنان قال وهذا سند قوي وان كان عبد الرحمن بن اسحاق هو القرشي كما قيده المؤلف ان كان عبد الرحمن ابن اسحاق هو القرشي يكون السند قويا لان هذا الحديث يعني تنوزع في اسم الراوي عبد الرحمن بن اسحاق هل هو القرشي ام هو الواسطي فان كان القرشي فالسند لا غبار عليه وان كان الواسطي فهو المتكلم فيه فيكون الحديث مضاعفا والظاهر انه الواسطي لان الامام الهيثمي في كتابه المجمع مجمع الزوائد رجح وجزم بانه الواسطي وهو ضعيف لكن تنصيص المؤلف عن ابن رجب على انه القرشي ايضا قرين من القرائن التي ترجح ان الحديث حديث قوي الاسلام ولا شك ان ما يشهد له من الروايات يدل على ان له اصلا قال وفي صحيح مسلم عن سعيد بن ابي بردة ابن ابي موسى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن البطع والمزر والبتع والمزر نوعان من الشراب يشربان وقد يبلغان حد الإسكار فالبطع يصنع من العسل من نبيذ العسل والمزر يصنع من نبيذ الذرة والشعير والحنطة كلاهما يمكن أن يشرب قبل أن يبلغ حد الإسكار فيكون شربهما سائغا وأما إذا غلى واشتد وبلغ درجة الإسكار فهو حرام ومسكر وكل مسكر محرم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطي جوامع الكلم بخواتمه فلما سئل عن هذين الشرابين فقال صلى الله عليه وسلم انهى عن كل مسكر اشكر عن الصلاه هو لم يقل لهم ان بلغ حد الاسكاري صار محرما وان كان دون الاسكاري فلا باس وانما اعطى القاعده المشهوره انظروا الى هذا الشراب فإن بلغ حد الإسكار فهو محرم هذا جوابه وهو كما يسميه علماء البلاغة أسلوب الحكيم إذا سئل عن أمر يسأل الشخص عن أمر أو يسأل السائل عن أمر وقد لا يكون هذا الأمر الاجابة فيها الفائدة الكاملة فيعدل عن الجواب الصريح الى جواب اخر يبين فيه الفائدة المطلوبة فهنا صلى الله عليه وسلم لو قال هي حلال ربما فهم الناس ان البطعاء والمزراء مباحاني وان بلغ حد الاسكار ولو اجاب بلا لظن بعض الناس انه لا يجوز شربهما مطلقا وان كان مجرد نبيل فاجاب عليه الصلاة والسلام باسلوب الحكيم وبيّن ان هذه الاشربة ان بلغت حد الاسكاري منعت مهما كان نوعها وان كانت دون الاسكار فلا باس بشرابها هذا هو جوامع الكلم نعم ما سمعت ايش الاسلوب فأنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة عن كل مسكر أسكر عن الصلاة يعني كل مسكر يمنع الإنسان أن يصلي معه لأن الله قال يا آية الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال ورواه شام بن عمار في كتاب المبعث بإسناده عن أبي من الحبشي قال حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أو كان يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول فضلت على من قبلي بست ولا فخرة أي بست خصال وقوله ولا فخرة يعني أنه لا يذكرها في معرض الفخر وإنما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين وليس ثمة من يبلغ الناس بها غوره، فذكرها من باب التحدث بنعمة الله قال فضلت على من قبلي يعني من الرسل بست ولا فخر فذكر منها قال وعطيت جوامع الكلم وكان اهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل الى الصباح يعني حتى يعذروا عما يريدون تعبير التعبير فيه ياخذون هذا الوقت الطويل جزءا من الليل الى الصباح يعني كأنهم يأخذون الليل كله في التعبير عما يريدون القول به فجعلها لي ربي في آية واحدة هي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لأنهم كانوا يعرضون سبح لله كذا وكذا وكذا وكذا يذكرون المخلوقات بدءا من السماوات إلى الأرض ويسمون كل ما يعرفونه من المخلوقات أنهم يسبحون لله فالله تعالى أجمل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال علمه أن يقول سبح لله ما في السماوات والأرض هذا خبر ثم بين العلة في سبب التسبيح قال لأنه هو العزيز الحكيم لان الله العزيز والعزيز معناه القوي القاهر القادر فلقوته وقهره وقدرته استحق التنزيه ولانه هو العزيز ولأنه هو الحكيم يعني الذي اعطي الحكمه الذي له الحكمه والذي من صفاته انه الحكيم يضع الامور في مواضعها فكونه جل وعلا يضع الأمور في مواضعها استحق بذلك التنزيه والتسبيح قال وهو العزيز الحكيم قال فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما ما هو في القرآن فقوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون هذه الآية جمعت كل الخير وأمرت به وجمعت كل الشر ونهت وحذرت عنه فكانت من جوامع الكلم إن الله يأمر بالعدل لأن العدل به قامت السماوات والأرض والإحسان لأن به يتقارب الناس ويتحابون ويتناصرون وهذا الإحسان يبدأ بإتاء القربة الأقرب فالاقرب أو الأقرب فالابعد والناس وإن كان بعضهم قريبا وبعضهم بعيد لكن لو نظروا إلى أصل الخليقة لوجدوا أن كلهم من ذوي القربة فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب والناس كلهم منسوبون إلى آدم ولذلك الأخوة التي هي شعار القربة ممثلة فيهم جميعهم قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والفحشاء كل ما فحش وعظم من الخبائث والمنكر أشد من الفحشاء وهكذا البغي الذي هو الظلم فنهى عن كل أسباب الفساد في هذه الكلمات اليسيرات قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه والمراد بالحسن هنا يعني الحسن البصري لأنه أحد أئمة التفسير قال والثاني أنه وقال إن جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعا نوعا في القرآن والنوع الثاني ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم يعني في السنة وهو منتشر موجود في السنة الماثورة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة من كلماته الجامعة أي إن هذا النوع من الحديث الذي استمل على جوانب الكلم عنيه الامه الاسلاميه به وتتبعته من كتب الحديث وصنفته بان الفت فيه كتبا الفت فيه كتبا عرض الامام ابن رجب رحمه الله ما يعرفه من هذه المصنفات قال فصنّف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة وأبو بكر بن السني رحمه الله هذا هو راوي كتب الإمام النسائي والذي تنس بليه بعض الكتب ككتاب عمل اليوم والليلة كتاب عمل اليوم والليلة هو من مؤلفات الامام النسائي، لكن غلبت نسبته الى راويه يعني الذي اخذه ونشره على الملأ عن مؤلفه وكتاب العمل اليوم والليلة لابن السن مطبوع رواه عن الامام النسائي وهو ايضا راويه كتابه السنن الكبرى والمجتبى الف ابن السني هذا الكتاب سماه الايجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة وقوله من السنن المأذورة يعني المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ثم جمع وجمع القاضي أبو عبد الله القباعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب وأشار المحقق إلى أن هذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي قال وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة قال وعشار الخطابي في أول كتاب غريب الحديث كتاب الخطابي في غريب الحديث خطاب له كتابان مشهوران الأولى فمعالم السنن وهذا شرع فيه سنن أبي داود وعنده كتاب اسمه إعلاء السنن هذا كتاب شرع فيه بشرح صحيح الإمام البخاري بل شرع فيه الكتاب الإمام البخاري والكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات على السنن، وأما الكتاب الثالث فهو كتاب غريب الحديث، والكتاب مطبوع أيضاً في أربعة مجلدات. قال ألف الخطابي يعني جمع في أول كتاب غريب الحديث عددا ليس عددا من أحاديثه. جوامع الكلم قال اشار الخطابي في اول كتابه غريب الحديث الى يسير من الاحاديث الجامعه وانما ذكر الخطابي في كتابه يشير بها الى السبب الذي حمل علماء الحديث على ان يؤلفوا في غريب الحديث ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم فقد يتكلم بالكلام المجمل وهذا الكلام المجمل يحتاج إلى بيان وإلى تصنيف وإلى شرح هذا هو الذي حمل علماء الحديث على أن يؤلفوا في غريب الحديث وغريب الحديث يعني الكلمات غير واضحة المعاني والتي تحتاج إلى تبيين يسمى بالغريب قال وعمل الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية وإنما سماها كلية لأنها يندرج تحتها معاني كثيرة جمع فيه الأحاديث الجوانع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. قال فاشتمل مجلسه هذا على ستة وعشرين حديثا قال ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله رحمة الله عليه أخذ هذه الحديثة التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام اثنين واربعين حديثا وسمى كتابه بالاربعين المنسوبه اليه فتقال الاربعون النوويه قال واشتهرت هذه الاربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركه نيه جامعها وحسن قصده رحمه الله قال و هنا وهنا يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله الى سبب تأليفه هذا الكتاب قال وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والذين من طلبة العلم والدين لتعليق شرحي شرح لهذه الاحاديث المشار اليها قال فاستخرت الله تعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما يسره الله تعالى مما معانيها وتقيده أو وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبين قواعدها ومبانيها وإياه اسال العون على ما قصدت والتوفيق لصلاح النية والقص فيما أردت واعول في أمر كله عليه وابرأ من الحول والقوة الا اليه قال وقد كان بعض من شرع هذه الاربعين قد تعقب على جامعها يعني على الامام النووي تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث الحق الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر قال هذا يعد من الجوامع قال لأنه جامع لقواعد الفرايض التي هي نصف العلمي فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة كما ذكر حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء فرأيت أنا فرأت أنا أن أن أضم هذا الحديث إلى الأحادي إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأنا أضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها. خمسين حديثا وهذا وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه حديث الحق الفرائض بأهلها وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحديث كل مسكر حرام وحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن وحديث كل مسكر حرام وحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن وحديث أربع من كنا فيه التي تضمنتها هذه الحاديث الكلية فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله يعني بألفاظ الإمام النووي في تراجم رواة هذه الحاديث من الصحابة رضي الله عنهم ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع قال وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وبعثه وأذكر بعض ما رويا في معناه من الحديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله هذه هي المقدمة التي ساقها الامام النووي رحمه الامام ابن رجب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الاول قال عن عمر عن عمر رضي الله تعالى عن عندكم عن عمر أمير المؤمنين أو عن أمير المؤمنين عمر عن أمير المؤمنين بحفص عمر النسخة التي بين أيدينا قال عن عمر رضي الله عنه والمراد به عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكح ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه قال الحديث رواه البخاري ومسلم طبعا نحن من اغراضنا ومن غ... يعني من هدفنا في دراسة هذا الكتاب ان نعنى باحاديثه وان نحفظها حيث يكون بحفظها حفظ اربعين حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد عني العلماء بجمع وقال الأربعينيات لأنه وردت فيها فضائل من حفظ على أمة أربعين حديثا وهذا الحديث ورد أن الله سبحانه وتعالى يصيب هذا الحافظ ولذلك أحثوا الاخوه الطلاب على أن يحفظوا هذه الاحاديث حديثا حديثا لأن أقل ما يقال فيها إنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما يقال فيها إنها من جوامع الكلم وجوامع الكلم فيها خير كثير إذا حفظ الإنسان متنها وعرف معناها فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بما حفظ يضاف إلى ذلك أن عليه أيضا أن يعمل بها فإن العمل بها لا شك انه هو الهدف والغاية وقد جاء في الخبر في الاثر ان من حفظ من عمل بما, بما من عمل بما علم ان من عمل بما علم اعطاه الله علم من لم يعمل اعطاه الله علم من لم يعمل فلنكن من العاملين بالحفظ وبالفهم وبالعمل فذلك خير كثير ان شاء الله هذا الحديث يقول رواه البخاري ومسلم وكثير من اهل العلم يقولون فيه متفق عليه وقد عربنا الصلاحات بعض اهل العلم كمصطلح الإمام الشوكاني أنه لا يقول في ما رواه البخاري ومسلم متفق عليهما إلا إذا أخرجه أحمد في المسند يعني إذا أخرجه هؤلاء الثلاثة وهذا الحديث اخرجه اصحاب الكتب السته كلهم واخرجه مالك واحمد واخرجه الطحاوي وابن الجارود وأخرجه الطحاوي في في شرح معاني الاثار وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في السنن والقبائي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن الكبرى وفي كتابي المعرفة معرفة السنن والأزار وأبو نعيم أخرجه في الحلية وفي أخبار أصبهان والخطيب البغدادي رواه في تاريخ بغداد وهكذا البغوي في شرح السنة يعني في الكتاب أو في الحديث موجود في جل كتب الحديث يعلق عليه الإمام ابن رجب قال هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما عرف هذا الحديث برواية صحيحة الا بهذا السنة ولذلك يعده العلماء من الأفراد من الأحاديث الأفراد وبعضهم يسميه بالحديث الغريب والحديث الفرد وهو من أظهر الأمثلة في هذا الباب قال وليس له طريق تصح غير هذه الطريق كذا قال علي، قاله علي بن المديني وغيره وقال الخطاب لا اعلم خلافا بين اهل الحديث في ذلك يعني في ان هذا الحديث تفرد به عمر وتفرد علقمته به عن عمر وتفرد محمد بن ابراهيم التيمي به عن علقمة وتفرد به يحيى بن سعيد الانصاري به عن محمد بن ابراهيم ثم انتشر الحديث حتى يقال انه رواه عن ابراهيم التيمي عن يحيى رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري 200 شخص 200 شخص او اكثر قال ما انه قد روى من حديث ابي سعيد وغيره لكن هذه الاحاديث كلها ضعيفه ضعفا شديدا وقد قيل إنه روي من طرق كثيرة لكن لا يصح من ذلك شيء عند الحفاظ والحافظ العراقي رحمه الله في كتابه طرح التفريد ساق طرقه ورواياته من غير من غير عمر من الصحابة كابي سعيد وابي هريرة وغيرهم لكن بين أن الطرق إلى إليهم كلها ضعيف قال ثم رواه عن الانصار الخلق الكثير والجم الغفير فقيل رواه عنه أكثر من مئتي راوي، وقيل رواه عنه سبعمائة ولكن هذا يعني فيه مبالغة حيث علق المحقق على ذلك ونقل عن الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحذير انه تتبع الطرق في كتب الحديث المختلفة فما وجداه يزيد على السبعين بل انه لم يبلغ المئة فضلا عن السبعمائة ولعل الذي قال سبعمائة اراد بها الكثرة لان العرب من عادتها انها تستخدم لفظ السبعين ومضاعفاتها الكثرة قالوا والدليل على ذلك قول الله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو اعلم ان الله يقبل لزدت على السبعين وهو دليل على ان الله لن يقبل في حق الكفار وان زاد الاستغفار على على السبعين يعني المراد به الكثرة فلعل هذا الذي قال انها روية او انه عدد من الروا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري سبعمائة يعني يريد به الكثرة والمبالغة وان لم يقصد العدد بعينه وهذا ايضا امر ما يستغرب لان هؤلاء السبعين الذين رووا الحديث لو تلقاه عنهم يعني في كل طبقة عشرة لوصلوا الى السبع قال ومن اعيانهم يعني ومن اظهر واشهر من روى عن يحيى بن سعيد الانصاري هذا الحديث مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة ابن الحجاج وابن عينا وغيرهم وهؤلاء كلهم أئمة أئمة في الفقه وأئمة في الحديث وكلهم أخذ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري فالحديث من بعد يحيى بن سعيد يبلغ حد التواتر لكن التواتر لا يمكن أن يطلق إلا إذا تساوت كل الأطراف ومن هنا يقول أهل العلم في هذا الحديث إنه فرد في أوله مستفيض في آخره مستفيض يعني انه بلغ حدا لا يحصر قال واتفق العلماء على صحته يعني على انه صحيح لانه اخرجه البخاري والمسلم واهل العلم تلقوا كتبهم بالقبول وتلقيت وتلقيه بالقبول وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه يعني أقام هذا الحديث مقام الخطبة